بفكر قلب في خطر امس كتر وقعني يا بشوريان عصر السحاب خلاص انا مخنوق من الدنيا انا زعلان مش مبسوط بتحب اموت انا مكتئب زعلان جيبوا على جنب انا في في كبار انا مش جاي وش كن <تصفيق> في بيتك شد الحام اصل نطر يا البك بيخان ارجع وانا اديك كساء تاخدوا على امر جت ثاني على اخضر نعمل احتلال كن في جنب بكر بنغازي ما يتكسش اعمله اشبال ما <ميزش> تحلش على حق تجيبه الا اخضر بتب حضرتي <تصفيق> <متحضر> وبترعبهم او طلقاتك غلط اخلص بيت خدمتي لما bathebo khof min e malbotna fi bi hna el tethat motra w ma habibi قال كالكسيت يلا بسيت والصاره للصبحيه عاش السار وقت المطر ما بحبش ازعل ثانيه انا الحياه صعبه بس انا صعب وضربت يا ويه كان في غدار والليل وكرمتي عند غالي وكرمتي عند نو لا بد Ay bani, ano ftar din ka dante? Nangti araw kasi min kasmete. Nao agtirgagtir ng pamilya mo, usapin sa araw ikatani. Sa mga karibot iba tiblamo. Nawoftin din na sa نشاروا وعد دعم العنت رجبنا عجب كتير ولا حد عجبنا من اللي عجبنا كأنه الجرنا بيفيش معنا الفنون جدعنا ودي جدعني أنا ما تروش وعد عصابني ما تروش داعني مخ تعبني في الحكاية باللب ملبوس كلنا سبل سودح كقصة شر ماني نبى والباب نشوفنا Magasha ray siya niloko. Maghab iligab, magfi shabab, miserqa ng shado. Ayal ba lang inu, minsan nilin, magfi shifl nas ang dumm. Magfi shifl nas ang dalhap, magmatalap shak siya. Ayal fat saayi لك هل هو لا اجاراتك محتاجه فيه قدامي فوق ما تطنشني شلك سابلك جبه مش من الفرقه ايوه باين شكلك يوم لكن من جوا جبروت تقدر كده تموت ما تقلش بالاصل معايا ده اي ممنوع. تخشو انا ممنون قدامي تقول رجول مش التكريم عندي كل ولا عادي يقدر ييجي علي انا طاكن وعيني مع ميا اتقلمت النبا وحيد قلبي كبير شعرك طويل وجمالك رباني فلاشت بعدي مطار بي في غيابك انا بعاني قلبي ما خنكيش ما تلوينيش اوعي تكوني لسياني انا مش نسيكي بفكر فيك اللي انتي بيان في اسمي شايت شارع عشبين وبالوبنا ومش ناسين عيس الوعى وعليس الجنة كل الملايين بني ازيار دي رجالة مش بنخاف على اي حالة اصحى الحدايد الوحوو والمرضي اصلحة شغالة هو الاصلا من توكار احمد ابو غبالكو بترمار شاكتين موجودة في وسط النار ستنا محمد اللي بالعسدية متربة al كده Abbas Sarm Salami Sintin' ده bladu Frag L'Ammi Wal-Nam Shara P-Nafsu P-Nafsu Yakin Kishere F-L'Ammi Na'gil L'Aliye K-Nas Ben-Habu من Maafis Kalba Diab Min-Ali Wal-Bubb Ali Waza L'Ammi Raja L'Ammi Raja L'Ammi Raja L'Ammi Raja L'Ammi Raja L'Ammi Raja Ela akar min muhixta, walabuna gay min karama. Agtambasa'y ang ibalna, huwag dun wal ka muna. Hindi budib ang